اللبنات يصفها لك النبي عليه الصلاة والسلام والله ما وصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا رب العالمين ثمن تلك الرحمة وثمار تلك الرحمة لك ولكي أخيه النبي عليه عسلم ما وصف ترى شيء في الجنة يعني زي الناس لا هو وصف الأشياء الخارجية وصف لنا الأشياء الأقل وليس في الجنة في أقل تعال وانظر خذ أي آية في القرآن لن تجد هناك تفصيل لنعيم الجنة الحقيقي الله عز وجل يقول سبحانه متكئين في على فرش لن يقف لك الفرش لأن العقل ما يتخيلها قال بطائنها اللي داخل الحشو الحشو دائما أرخص من اللي برا ولا لا دائما اي كراموكات اللي داخل ترى أرخص من اللي برا اللي برا هو الواجهة الله ما يصف لك اللي برا لأن عقلك لن يتخيله ولا خطر على قلب شرط فيصف لك بعض الأشياء اللي تعجز عقلك لكن على الأقل يقرب لك بطائنها, بطائنها من استبرق يا ربي هذه البطائن من استبرق تعرف أشياء عن استبرق؟ أرق أنواع الحرير أجل يا ربي إذا كانت هذه البطاء اللي برا وتلامس أجسادهم إيش ولا خطر على قلب بشر لا يصف لك جدار القصر من داخل يصف لك من برا قال لبن من ذهب ولبن من فضة هنا محلات الذهب وهناك لبن من ذهب يا ربي صف لنا جنانك قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وتقعد تخيل ايش تضغف ايش, إيش مطلباتك تعال وارسم أجمل إنسان في حياتك وارسم أشكال غريبة تعالي ارسمي أجمل إنسان في حياتك يقول النبي عليه الصلاة والسلام تزوج على صورة زوجها على صورة يوسف عليه السلام